50 languages 29 29 29 The restaurant, 1 1 1 1 1 1 This table is free? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ بولدريالا كارتاس يوش بلاو من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطعام كام ركومانا بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ مغرادرية ونشربازة من فضلك واحد بيرة من فضلك واحد بيرة ما جراديريا <ونيقو مينرال> من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد ما جراديريا اون سوك من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال ماغراديريا من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه ماغراديريا من فضلك واحد مع حليب فضلك واحد قهوه, من فضلك واحد قهوة سكر من فضلك مع سكر من فضلك M'agradaria té. Min f'adlic 1 xai. Min 1 xai. M'agradaria un te de llimona. M'en f'adlic 1 xai amb llimon. M'agradaria un te amb llet. M'en f'adlic 1 xai amb llet. من فضلك واحد شاي مع حليب تي هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر هل عندكم من فضلك سجائر هل عندكم منفضه سجائر تي هل عندكم شعلت هل عندكم شعلة نار يا نو تين فوركيلا ينقصني شوكه ينقصني سكين, ينقصني سكين, ينقصني سكين ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة